أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن واله ودي تماريوك بياللات شبتنا تشين تمرتين من تكتات تلو أهم دقموين من يا عادن ويم ينبي الله هدس وچن تاريك نو كسورة الإعراف كسلسام مستنى وانكز من النساء ومالتنا الله سبحانه وتعالى نوح لك دارسلنا نوحا إلى قومه دعلا نهل وإلى قومه دعلا وإلى عاد أخاهم هودا ودا عاد به رجم واندمات شوون يسقى واندمات شوون هودين لكن الله تشوه هودين مبال نبي كعاد واجبه تسبيه تولد السولاك ነው قال هود እንደመጣነ ሱጋ مناለ يا قومي ህዝቦቼ ሆይ او عبود الله اللهን ብቻችሁ ብቻውን አምልኩት ما لكم من اله غيره كالسولিলা ለላ አምላክ የለውም ይላችሁም ከሱ ሌላ ለላ አምላክ تتقون አትፈሩትም ታዲያ እንደዚህ ከሆነ قال الملأ الذين كفروا من قومه كهزبو چاچو بالاابات تلق اتلالق هيونو ياكابابي مري تهصنو فتاري هيونو سwochالو اننا لنراك في سفاها انتن مننا ايهنيا موغينت مست انده تلک قال يا قومي ليس بي سفاها اراني مويننت يلبيني ولكنني رسول من رب العالمين اينك علامات جتا يتلاكو نبيني نجي موين يدلهم وبلغكم رسالات ربي اني جتان ملائكوت شنو ما درسلاچو وانا لكم ناصحون امين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم كأن أنت ما أكل سواء ما كان ينت كجيتاتك ما استوى عشاء السلامة قرماتك الله لسوي لكالب لأكشونه من التمواقات إنديتنا أمي واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد أو منوحين كنو هزباك በኋላ لا تكتاكوهن تتنورو ياد الرقب ياد الرقب وانجيتاكوهن استوسوته ينو هزباك نعتفته انانت تتكتاكو زيابتان تتنورو ياد الرقب باتنستي استوسوته وزادكم في الخلق بسطة بفترة قن كن السودامواج أمرا رقلاتو بسطة مالات بقمت بسفايا لاتشو قمتاتو رجع الجميع اي أطول من أبناء جنسكم كاللو بلدك على الجف بسطة زادكم طولكم على الناس بسادم بسنم بسطة بسطة خلتم يارزمت لما على ذنو استوسوا على الله يا الله النعمة واجه لعلكم تفلحون نزعة وتزنداء على الله قالوا أجئتنا متى هندي لنعبد الله وحده اللهم دجاون هندينا ملكا ولد سبكا متى ونظر ما كان يعبد آباؤنا عباثا يتوشات كنين يا عباثا يتوشات كن كن ما يتوشات كنين يا ملكوت ينبرون عقال هندينا ان ثونا أنت يمثلن هندينا ان ملكا متى فاتنا بما تعيدنا ان كنت من الصادقين كلامناكم ديتهونالاعكم ديته دي فترال دي منا من متلون نجر امطا اونه تنيا كون كاسين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب علاچو اندياو انجدياوس الله أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم لمون أنتم تم وقتن أتجادلونني تم وقتن هنا في أسماء بسمج سميتموها أنتم وآباؤكم إن تم هناك أباطة كباوتة كبس اندا مالك تارغاة جوهونة اسم السلاة جو تم مواقع تارغاة جو ميكي ما نزل الله بها من سلطان الله لسو لمهونو النسو عملاك لمهون اچو النسو اندين من ملكو لمهون اچو مجم ماس رجالة اني معكم من المنتظرين تتبا بقون كده اندين بچفرات جوه ማን من انداميون امتاوبة كزيرات جيبا عدلهم اني امتاوبة كاللهو انتم تتباباكو ارغت اني بفلق خدقن زاري عورد ተዛዝ چو بيه ግን መውረዱ مست عدلهم قين መምጣቱ اممائي كاري مسلن نال. يتا يكاة چوت ممتاعتو اممائي كاري مسلن ابقون اب امتاوبة كاللهو كتباباكوش نينيالو نامن وانا فان جينا هنا ان السناعة فان إنَّس لم للرجن تفان جو فأنجناهُ والذين مع بررحمة منناسننا كسجارار يا من سوج ب تُّرفات مكنات نس الطنا الش ووقطنا بسن دااب الذين كذببيياتنا إن ب ك جاست بنة مسرة سناقرنا وكانوا مؤمنين وما كانوا مؤمنين امان يعني لبروتهم بط سنطالناچو ilan يي هندغي لنوح سwoch እንደ ተላከ ሁሉ لعاد ህዝቦችም የተላከ መሆኑን ወንድማቸው محمد ኢስሐቅ ምን ኢላና ምን ኢላናል عاد ابن ارم ابن عاص ابن سام ابن نوح كنوحና ከነሱ መካከለ አራት አያቶች ናቸው يلنال محمد بن اتارك اتارك ابن اسحاق يطريق بالاموياو يطريق طببتو قلت ابن كثير يقالوا هؤلاء هم عادن الاولى عادت ولهتناجيو شو. مجمرياوت عادنا يهولتينياوت عاد الله علو ان ذي مجمرياوتناجيو كنوح سوت غارا بارات آيات يمغناjunit هاولا هم عادن الأولى الذين ذكرهم الله وهم اولاد عاد ابن ارم الذين كانوا ياوون الى العمدي في البر كما قال تعالى الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وزادكم بسطط مالت فتناجوا فاما عاد صورته الصيلات لي فاستكبروا في الارض بغير الحق عادوج مريت لي يا لاغباب عام تبتوا قلنا وقالوا من اشد منا قوه كني يبلط غلبت يالو ما نالوا قالوا لنا غلبتاچون بمتمامن مانن ما يدفرن مالو اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه ليلو بيقر يفتراتچو ጌታ كنهسو يبلطه حيل اندالو احاوقوم ليلاون يمواገتو اندو كنهسو آياؤكم وكانوا بآياتنا يجحدون كهاجي وشنبريلا وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف أحقافا من بال قارات كذبين أبريا من يمن وهي جبال الرمل روى محمد بن إسحا أنا أبي التفايلي عامر بن واثلة سمعته علي يقول لرجل من حضر موت علي بن أبي طالب يا حضر موت سوغاري يتنقى قرون دي هل رايت كثيبا احمر احمر من ما <تصفيق> لدنا قيا شوايته حل وي تشته سبسبو اعلوت علي ابن ابي طالب كحضرموت يخالطه مدره حمراء عفر نجر قيا فر نجر محل هاي ابرو يتدبالكبت ذا اراك وسدر كثير اراك مبال ذا ابرو يالبه سفرو لاي بناحيتي كذا وكذا من أرضي حضرة موت بحضرة موت أخر لا لأيهين مالوت هل رأيته؟ قال نعم يا أمير المؤمنين والله أعطي الله والله إنك لتنعت هناك رجل قد رآه لكن دائيوت مسلون أرسوه من ميجلسوه أين يباين أعطي الله؟ أرسو أعيوت أي مسلين يمالاته قال لا ولكني قد حدثت عنه أني على أيهم قنته نقر فقال الحضرمي وما شأنه يا أمير المؤمنين مدنو يانا غير السين غير يندو كان السوت لايك ريجر ما ينبهر علاتك قال فيه كبرهود عليه السلام يا نبي الله هود كبر زيانو يبال لذينو ينبهر كهالون وهذا في فائدة أن مساكنهم كانت باليمن لذا أدلم كتاركو عادوات مجمري عادن الأولى يمن ق victorious افتى عنه يمن فما يدخل هو OVER دون يمن س músαιير كمن الموت س snapshot لا ظ Robin T.C. ، how powerful اesteين الله لا يتم أن تعذى إن كتباه لا يهم、「transformative of a cheap can think there are on لوسی ملکتوا ود هله 2000 نو 4000 یانچ یالو تنورالې یمننه افار زیاو قربادل نو باز یو اکاوب شګر ولا اندیته ود از اقرتاه هونن افارادلې لوسی وا یو زيو اکاابي هي برهو انداګر نو کو نجو قررطاوت نو انجه بهار مادو بهارودي منامن يات نو انجه اند نو سو راسو انده አንድ ነው አህቃዓደን الاولى የት ነበር የመን አህቃፍም ይባላል ሀቃፍ ኑህ የኑህ ቦታ ላይ ተክተው የኖሩት እነ ኑህ እት ነበር ማለት ነው ኑህ ዚው ነው አያታቸው አጠገብ ዚው አባታቸው ناوله بيت يم وديع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين يمجمراو سوى يمجمر يا ابا دا دركبت مريت مكهنا ولون الله لتون ذراو من القرى ومن حولها مكه يا اللي تاديا وديت يلقاك تعال نوح مزي سفر ايه يا كبابي يا غد هاجر نو غو عليه السلام دفين هنا هود زيكا تكبرو كاللاء قرر نورو زيادو تكبرو مبالنا قرر إلهم تصدروا مبالنا مال سمانا وقد كان من أشرف قومه نسبا هود كعاد وكشو مرت كم مبالو الزر وش نبرو الله نبيات وكشو مرت كم مرت كم مبالو الزر وش نبرو كدارا عندها يفلقو لأن الرسول إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وعشرفهم ولكن كان قومه كما شدد خلقهم شدد على قلوبهم الفتاة ترعى الشوم تنكران دانبرو لباة الشوم دركنا برو نعم لم يخلق مثلها في البلاد بيتين يوم مريز لايند النسوينة <تصفيق> من أشد منا قوة وكانوا من أشد الأمام تكذيبا للحق ولهذا دعاهم هدون عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شرك له وإلى طاعته وتقواه ما دار بين هود عليه السلام وقومي مغتو ندير نبره علل ملؤ الذين كفروا من قومه مل ما له ما له ها ابوراو يمندر اماشوت قل الجمهور والساده والقاده منهم انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين يا باطل سيوچول غزي اءنيا يالو ميناغاروت هاوقو كو نو يل لما اتغباچو كوهالاچو اند سوم باينور اءنيا نديبلنال يلالو لما سفرارات نو ادما نو ادما سياس متو نو حق يازه اني ندي بيياچو حالو نو ميلو نو يي نسانا ادعوكم نو اي ነው اكو اءنيا ማለት ነው 음비칼 குவா نو اي تدعون إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال على عبادة الله وحده أنت أنت مثل الله كواملاك والشاهدين انتعوننا وأن الله زورنا مثلنا إن هذا مهيء آيت أمانم آلنا رقو ومالو كما تعجبوا تعجب الملو من قريش من الدعوة إلى إله واحد أجعل الآلهات إلها واحدة يجلجوا الشاهدين بها لا هدو هدو هدو يجرهم وجد أن زناب جلم أجعل الآلهة املكون لسبسبو عند املاكنا ولا ميغر منا وال لك انذي ان ابو جيل اندالو كله يهودم يتسوبج اننا لا نراك في ضلال في سفاهه واننا لنظنك من الكاذبين يونسوچ مننا لا نراك في ضلال قال يا قومي ليس بي سفاهه اراني من يدلهم ان انت انت مثل زادل منيه الله ملكت لمدرسنا ولاتشو بيون فاذكروا الله يا الله ان نعمه استوصوا اين نعمه وميننه عليكم لعلكم تفلحون قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبدوا ما شرشاتهم من هنا تاديا ما شرشاتهم قد وقع عليكم بين ومقلوب من رجز واشاشا هنو باچوال واي قطع تعرفو باچوال اتجاديلونني في اسماء سميتموها انتم اباكو ييناكو اجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا ابااتوچاچين مياملكن ندنتو تترا تترانا الله ማለት ابาታቾम यामलकाचो मिंडनो बिبالको بيفتش بيتو بيكفث تنطلطلو ذنب ميور ور اونချက် नो ميহونو আরে خلقان لا يخلق ولا يرزق يهن قالاچو فانجيناه والا الله انكري ام بيلاچو ادل ما اطفناچو لا ما قلت صفته الاكين في اماكن اخر من القران بانه ارسله واما عاد بليل ابوثامن الى الله واما عاد عاد ثم فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حصوما عاد وجه طفوات تكتاتاي تام ما يكباد نفاس ما يمتعوا لا بقى سنتكن سبات قنت كان <تصفيق> لا لا سر ديق على حيا ديق ان كون نفاس لا هي لا من من ندوبتلو ما موجود هلو مالك واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما فتر القوم فيها سرعه ان دي تموتو كلهم نفاس وزوزو وزوزو وزوزو دي فكر قال فنگلوت يهدال وزوزو وزوزو وزوزو وزوزو, وزوزو يموتال بقى مانن ما عند المكلاك لا يحلهم كلهم زمبلو ما, ما يموت يموت سخرها عليهم سبعة ليالٍ وثمانية أيامٍ حصوماً متتابعة معلات الحصوم فترى القوم فيها سأنتهي وأنها سرعاً تفنقلوا معلاتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية يا الله يتمر قندك تفنقلوا كمريت تنقلت أولاً لتتعاليها إن شتوك سننقلوا كسرعات شتوك سننقلوا فهل ترى لهم من باقية؟ اون يتايوحال الله اندያ يفكروا ينيبروت بيتهنج اند انكون ينسو اينه ايتاحل ላሉ وي الى الله سبحانه وتعالى يلم اتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتنحتون هود ماذا رجعك على ما اتهمه الواجب وما نحن بثارك آلهاتنا من قولك؟ لا انت نقر بلن لانتنا السمروة انتن سبكا سمتا بفصو مع ما مالكتو الشاكين ان وما نحن لك بمؤمنين لا انت انا من الله ما نكبل مع انتالك بلن ان نقول إلا اعتراك بعض آلهاتنا بسو انت يومين يهون يترطرن يألنو جوان دان داملاك عمالكتو الشاكين تقوى التطوبة هات أن أوتوهي مسلاً على جاوب جاوبة فيالوهي مسلاً قال إني أشهد الله واشهد أني بريهم مما تشنكون جيتا ينام أسمى سكر الله اننا انتم مذكروا كم تعمل قوات شوطاء وتعطلوا اني نزامونين من دونهي فكيدوني جميعا هل لجهم ثم لا تنظروني بات باتتجلوا عندم سوى عند لأيكا سكندن دستان موكروا وروروا متجلو تنطالوا فقد ما انتقاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا من ما التاربون يمنون إني توكلت على الله ربي وربكم إني باقيتها تشونا باقيتها إلي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ما نمتن كساك عن شيئا لما الله هل نمتن كلا تواني هذا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ يا سلام روى الإمام أحمد إمام أحمد يزقبو تاند تاريك الله حارث البكري مبال خرجت أشكل على ابن الحضرمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الحضرمي مبال سوعة شقرين بي أنا بيقار هادكوين إلان حارث البكري فمررت بالربذة ربذان مبال بوتات أقب سالف فاذا بعجوز من بني تميم منقطع بها يا بني تميم ذريونه تش عندي تاروجيت ها غير طفطات متدب طفطات زنبلا قلت بلالتي هنا ميديا لاي فقالت لي يا عبد الله أنت يا الله بارعه ان لي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انت مبلغي اليه اني كود نبيو نمهرسلات اني نبيو غا ملكتال لي تا دير سلني الله علاجيني قال فحملتها تشكّم قوات النهار فأتيت المدينة مدينة درس تشكّم قوات النهار وصير فإذا المسجد غاص بأهله لذي أسدرس مسجد مولت على السوق. وإذا راية سوداء تخفقه تقرب عن درات كتاة ثم وزوز عليك. وإذا بلال متقلد سيفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لا طغى النبي يا طغى سيفه ان فقلت ما شأن الناس من تكستولوبيه तयكك منال لاديس ነገር يه تقربا انديرا ነገር allo بلال لمو سيفه تطقال يوديا ودي من हुन ሆነዋል कुኝ قالو يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها عمرو بن العاص يونه كفله طور عاصي زولي لكوفلغو النبي صلى الله عليه وسلم الذي ازجج يتدرገنو قال فجلست فدخل منزله قلت على كل نبي يبيتاتك وقبته او قال رحلة فاستأذنت عليه ودامك بياتك وده عنه في قوانية أسفقج جبباهين لي جببه فقلوا لينا جببه فدخلت وسلمت قال هل بينكم وبين تميم شيء بتميم وجلنا بأننا أنت محكري وانا نقرأ اللالوي قلت نعم اوالك وكانت لنا الدبرة عليهم بأن السجارة يوانا جيتك نبرتك ومرت بي من بني تميم كنت بها عندي بني تميم اروجيت من غير تفطات دك مات يتكمطتش حينشي السو قال لمهدو ستلني اجات متاو فقلت يا رسول الله فسالتني أن احملها اليك وها هي بالباب يودي اتنج فاذين لها فدخلت قبي تبالتشنا غبات فقلت يا رسول الله ان رايت ان تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهنا بننا بننا بمني تنمي موش مكاك اليون نغر لتعذرق لتعذرق كفل لغو آندي نغر يتعذرق لن يالكواتشو فحميت العجوز واستوفزت تكوات تحرقيتوا وقالت يا رسول الله فإلى أين تضطر مضارك مضارك وديت لك اللي اندزاك قلت إن مثلي مثل ما قال الأول معزا حملت عدفها حملت هذه ولا اشعر انها كانت لي خصما الساس تتطالنا ست موجاتين امي جرمنوسا سو لكان فيل مندنو فيل غمدوان يزا غوتتا يزا متاتشي قفرى باللا وانا وطاتشي بالال لكان متطلاتين نو يجي تشكمي متاتوت تمواجتلك اندي سوا حملت هذه ولا اشعر انها كانت لي خصمًا. أعوذ بالله وبرسوله أنا كونك وافيدي عاد يا وافيد يا عاد يا عاد لو اكوكم عينت كما الله يتبقنيالكون قال لي وما وافد عاد النبي صلى الله عليه وسلم من متقوا الله سلاعاد يا عادوتشي لوك نديرت نبرالوي وهو عالم بالحديث منه يا قال نبي ولكن يستطعمه استسوت ما ما طاطم يفلغالو كليله سو قلت ان لهم. عاد انقحيت فبعث وافد الون عاد وتشاند غزي رحب متاباتشو نا اندلو اوكلاكو يقال له قيل قيل يبالال فمر بي معاويه بن ابي بكر بن معاويه بن ابي بكر بمبال سواطه فقام عنده شهرا يسقي اندور اسوغا هدو اسوغا راس يتطا سي بلاقوم خمر سي تطا وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان جرادتان مبالوهولت زفانيوجسي زفنوسي عسكره سيجعوه تبات سنبتو عن دور مض الشهر خرج إلى جبال مهرة ودبان مهرة قارعلا يوطع كاسي سكر كرمو فقال اللهم إنك تعلموا أني لم أجي إلى مريض فيوداوية ولا إلى أسير فأفاديه يا ربي اني متاهو تتعمم سولي على نبارم ولا سوت ماركو بي لأسلكك على نبارم اللهم اسكي عادا ما كنت تسقيه أرى لعاد وچند يا أمت عشو عشو يا رب أمت ستاعة شوان عتاعة شوان فمرت به صحابات وصود بعذا تكرد عمنا اللفت شنا منها اختر كذي دعمنا كنزي دعمنا واشمت فلقوا مرد تبالا فأومع منها سوداء يونها چيشن الشاور دلاله شوال عاد وچالة منها خذها رمادا رمديدا رمادا رما رما رمديدا لا تبقي من عادينا احدا اين مردكا وكا تسطوها قن انكوان سوچنا دللم عمد انكوان اتتتواجهم اتتتولاجهم انتك مردك قال فما بلغني انه بعث عليهم من الرع الا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلقوا نريد لا منو عاوز ادرجو تقبل اي مسلوت نو سو مرت ثباله سي مرت اطفيون مرطه تنشكي يالقويم حلوتش مالقوال يي اجي اطاتو لا يالاش قلهبت يحال انكون الكرم عند انكون ينسو ملكت ثباله بيزي ملكو طفاج لنبي عليه الصلاه والسلام لا تكون كوافيد عاديب بال نبره كذا بهالا اند عاد مري اتهون يَعَادْ لُوكْمَرِي يَرَاسٌ مَأْسَى لَمٌ وَيَتَشَرَ يَتَسَتَّ نَبَّرَ إِنَّا السَّوَاتُهُ نِيلُ نَبَّرَ إِلَى أسأل الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه نعم المولى ونعم المجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته